إثنان، استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات من القائمة الآتية كما في المثال يسبب تلوث الهواء كثيرا من الأمراض واحد، الاحتباس الحراري يسبب تغيرات في المناخ إثنان، بفضل إعادة التدوير نحصل على مواد كثيرة من جديد 3 الأكياس الورقية أفضل من الأكياس البلاستيكية